بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخواني في الله والاخوات الكريمات احييكم جميعا بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مواقف قرانيه هذا البرنامج الذي نعيش فيه مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الازهر وام القرى سابقا في اللقاء الماضي إخواني في الله بدأ فضيلته الحديثة عن الأصل الثاني من أصول الإيمان وهو الدار الآخرة او اليوم الآخر ثم تحدث عن الساعه العظيمه التي تناول بها القرآن الكريم الحديث عن اليوم الاخر عن كليته وعن جزئياته وعن مراحله المختلفه وفي هذا اللقاء باذن الله عز وجل يحدثنا فضيلته عن الأدلة التي ساقها القرآن لضحد الشبهات والاباطيل والمذاعم التي يسوقها المنكرون الذين ينكرون البعث أو ينكرون القيامه ارحب أولا بفضيلته فضيله الدكتور اهلا بك الله تفضلتك واعتنا أن نتحدث اليوم عن الأدلة والرد على شبهات المنكرين لل... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن القرآن كما قلنا وسنقول ونكرر أنه كتاب الحجة والبرهان نعم ما جاء ليقول للناس افهموا او لا تفهموا والا زيجت بكم في النار والبيث القرار انما جاء يترطب في الدعوه ويدعو الناس بالحجة والبرهان ويجادلهم بالمنطق العظيم ويقيم لهم الادله المتعدده المتنوعه على كل ما يسقه من الحقائق والقضايا والمبادئ حتى كما قال ربنا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وهنا يصبح القران العظيم هو الحجه القائمة في الارض اوثق حجه قائمة في الارض تعلم الناس وتاخذ بايديهم الى الحقائق المؤكده بالدليل والبرهان نعم و... وليس كذا... ليس هذا فقط وإنما بنقد ما عليه الخصوم من أدلة تبين لهم زيف ما هم عليه حتى لا يخدعوا انفسهم الانسان كيف خدع نفسه بال... بالالهه الصماء حجاره آ... بجؤران بالج... آ... تمساح يعبده آ... شمس قمر بقر كيف كيف هذا فهذا الانسان خدع نفسه بهذه هذه الخادعه الكبرى التي لوثت الطريق البشري في معظم مراحله وجاءت الحضاره الماديه الاوروبيه لتزيد عليه الانكار الكلي والتشفيق الكلي في في الرب سبحانه وتعالى حتى كانها كان السابقين كانوا على نصف العمى وهم على العمل مطلق الان مهما اعطوا مهما اخذت الارض زخرفها وزينت هنا تاتي القيامة اكثر لقد قابلنا اناس من الماديين ومن الدعاه الماديه المحضه الذين قال عنهم القرآن حجتهم الباليه نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر نعم يعني كان الحياه ما هي الا ارحام تدفع وقبور تبلع وليس بعد ذلك شيء وانما هو الموت كان الفيلسوف الانجليزي الكبير الضليع برتراند كان هذا الرجل من اعلام العلوم الماديه المعاصره كان يقول ان المجموعه الشمسية ستنتهي يوما ما بان تبرد حرارتها ثم تتساقط ثم يدفن تحت تحت انقاض هذا الكود كل التاريخ والامجاد والعلوم وهذا وال... هذه مصيبه ان يكون هذا تفكير العلماء في الحضاره فكيف بالعوام جند النتيجه هي هذا الخلل البالب التمرد على كل خيم الله عز وجل التي وضعها لضبط الحياة لانها تاتي الاخره ل... ل... ل... لضبط هذا السلوك البشري ولهذا كان لابد من إقامة الأدلة والرد على شبهه المنكرين الكافرين بها ب... بصورة مؤكده بينا نعم اول اول كما قلنا اول شيء للكفار يستبعدونه كيف تقولون ان هذه الاجساد بعد ما تصبح رميم وتراب كيف تعود لا. هذا السؤال الحقيقه لهم حق في انه لأني, لاني مساله احياء الموتى اعادتهم للحياه مساله خطيره فعلا لكن واقع الحياة حولنا كله يؤكد أن هذه الحقيقه كائنه لا ريب فيها نعم. لذلك رد الله على استبعادهم استاذه كما قلنا في سوره قاف قالوا اين متنا وكننا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد استبعاد ظني فقط فرد الله عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم الله عز وجل يعلم كيف أن الأرض تنقص فلان مات فلان مات نقص الأرض الان في العدد م. ثم إذا دخلوا تحت الأرض في باطنها الملوك والرؤساء والصغار والكبار والعلماء وغير العلماء والعوام والنساء وكله يدخل في القبور نعم الأرض الارض اجسامهم البكتيريا التي كانت تحفظ اجسامهم تتحول الى وحوش تبتلع تاكل هذه الاجسام نعم عليهم كما قال الشاعر العربي عليهم الدود يقتتلوا فهذه هذه الاجسام لحين تفنى كيف تعاد فهذا فيقول الله تعالى وكان عالم لما تنقص الارض من كل ما كانت الأرض من جسم الانسان شيئا الله يعلمه ون كتاب حفيظ يحصي فيه كل اللوح المحفوظ يحصي فيه ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه نعم. ثم ساق لهم دليلا عمليا من ادله الحياة لكن ناتي بالترتيب الاستبعاد رد الله عليهم أن الله عنده علم طيب يقولون كيف ما هي القدرة التي التي تحيي هذا الانسان بعد موت جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وماه عظم من المقابر قد رمى وبلى ففركه في يده في كفه حتى صار ترابا دقيقا ثم نفخه الرجل في الهواء فتفرقت الزرات الاف الذرات تفرقت ثم قال يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا بعد ما رمى وبلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعهم ويبعث الله هذا هذا العظم البالي وسيعذبك انت ويدخلك النار لانه بالوحي علم انه يموت كافرا وقد كان مات هذا الرجل كافرا بعد ذلك القضية نزلت الايات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه السؤال هنا هل الاعاده اهون ام الابتداء الانشاء من العدم <تصفيق> الله عز وجل يقول اعاده الانسان الى الحياه اهون عند الله ايسر على الله وكل شيء عليه يسير اهون من بدء من العدم لقد كان عدما محض لا يوجد له اصل ولا جذور ولا ما فجاء الله اليه فاحياه وجعله سميعا بصيرا ثم مات فيتفرق في الارض في الذرات هذه الذرات يجمعها الله بعلمه المحيط وقدرته النافذه وهو اهون عليه كما قال الله سبحانه وتعالى الله عز وجل اهون عليه ان يفعل ذلك ثم لماذا يستبعدون قدرة الله في هذا سؤال ينظروا في الكون الله عز وجل خلق الانسان ولم يخلق شيء هذه واحد اذا لديه قدره هائله نعم. الله عز وجل جعل جعل من رساله عيسى بز عيسى بن مريم من معجزاته انه يحيي الموت باذن الله فالحضاره المعاصره <تصفيق> التي تنفث الى المسيحيه ذورا وبهتانا لماذا تنكر الاخره والمسيح كان من معجزاته انه يحيي الموت وفي الاناجيل عندهم هذا وهم يرددونه بفخر فكيف أن الله عز وجل لا يكون قادرا على احياء الموت امر اخر هذا الانسان ضئيل الحجم صغير فهذه الضاله فهذه الضاله اذا قيست بالكون الكبير الذي حوله لا شيء لا, لا شيء ضخامه هائلة في الكون وضاله في الانسان في ليس في عقله ولا في, في فكره ولا في انما في, في جسم جسمه جسم قطعه صغيره متر في مترين او ما ما مترين ارتفاعه وبتاعه لكن ننظر الى الكون الابعاد الفلكيه الهائله فيقول الله تعالى ان خلق السماوات والارض أكبر, اكبر من خلق الناس انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها فدي السماوات هذه الشموس التي تبلغ مقدار الارض الشعره اليمنيه التي تبلغ مقدار 200 مرة اكثر اكبر من الشمس والشمس اكبر من الارض مئات المرات فهذا الخلق الذي خلقه الله ونظمه و وجراه على غايه التدبير الشمس تخرج في ميعادها المحدد والقمر كذلك للشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فهذا الكون على غايه الانتظام خلقه الله وهو اكبر من الانسان بما لا يقاس شيء بالانسان بال... اذا وقف جنب جبل مثل الافريست والهيمالايا والجبال العاليه الكبيره جدا على جبل الصغير حتى فيقول الله تعالى انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولها يعني لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس اذا الذي... الذي عنده قدره يخلق هذا فعنده قدره ان يخلق ان يعيد, أن يعيد الانسان مره لا. اخرى يركبه مره اخرى لا. من الذرات التي تفرقت وهو قادر على جمعها وهو عالم بها قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيت فهذا رد بلا قادرين على ان نسوي بنا نعم فبلى ف... قادرين على ان نس... لما انكر الانسان آ... ايانا يوم القيامة فيقول الله بلا قادرين على ان نرده وليس رده فقط وإنما أن نسوي بنانه هذه البنان عقل الاصابع وفيها الخطوط التي تميز الإنسان بالبصمه فهذه الخطوط يعيدها الله مرة أخرى هذه هي إلى أدق ادق يعني يقول سنعيد الانسان بادق صفه تفا... بادق تفاصيله ليس بالجمله العامه ادق حتى البنان وما فيه من خطوط البص... البصمات البصمات الانف في كل انسان مميزه كل انسان له بصمه تختلف عن الاخر فسيعيد الله كل انسان ببصماته هي هي لا تتغير لانها ذرات يجمعها بقدرته التي ثبتت في الحياة كان الكفار شبهه خطيرة يتعنتون بها بالنسبة للرسول يقولون لهم اذا كنتم صادقين في مساله البعث وبساله البعث هذه كما قلنا كانوا ينكرونها انكارا كليا ظنيا ويؤمنون بالله مع الشرك فكانت قضيه الالوهيه اهون من قضية البعث لا. قضيه الاعاده لذلك تحدى الرسل الكفار تحدى وقالوا ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين يا محمد اعتنا باي واحد مات وليكن فلان على واحد من اجداده لنعو كان شيخ صدق يخبرنا ماذا هناك في القيامه يكتب ابائنا ان كنتم صادقين فالله عز وجل يخبرهم ان الاتيان بابائكم مساله يسيره جدا وانتم ترونها كل يوم امام اعينكم نعم. من خلق ابائكم نعم. الله نعم اذا ابائكم كانوا عدما محض فجاء الله بهم فكيف لا يستطيع ارجع. ان يردهم مره اخرى هذه واحده ثم إذا كذبوا قالوا ما راينا ابانا حين ولده يقول لهم طيب انتم انتم انفسكم كل واحد منكم يسال نفسه الم يكن غيبا محضا وعدم محضا ثم انشاه الله نعم واذا سالتهم من خلق السماوات هم كانوا يقولون بذلك فيقول لهم من خلقكم انتم فاذا قالوا لجاجا وعنادا إذا قالوا ما راينا انفسنا كنا فغار وما حسينا فاحنا لا كيف جئنا يقول انظروا إلى ابنائكم كل واحد حتى لو لو كان عقيما ينظر الى ابن ابنائه غيره ينظر كل يوم الله عز وجل يخلق من هذه البشريه الاباء ثم الابناء ثم الاحفاد تتواصل امام الاعيون في سلسله من الخلق مستمر مستمر فالذي خلق هذا امام الاعيون قادر على الاعاده من باب اولى وهو اهون عليه سبحانه وتعالى ذلك حشر علينا يسير يسير نعم هذه ايضا دليل او ظن من ظنون الكفار ورد على القران الى ان جاءوا الى ان جاء الدليل الحسي العملي امام اعينهم في الاحياء المفتوحه في الكون الكون كله احياء بمعنى اذا لم يكفيهم هذا سننتقل الى شيء مو... اذا لم يكفيهم جاءهم من جميع الجوانب قال انظروا انظروا الى الـ الى, الـ إلى الـ النبات اليس شيئا حيا نعم كيف كيف ينشئه الله في الارض جاء رجل من الصحابه اسمه ابو ابو رزين من الباديه فقال يا رسول الله قل ما معناه يا رسول الله الحديث رواه احمد وغيره قال يا رسول الله اخبرني عن البعث واوجز لي فاني يعني لا اطيق الفلسفه الكثيرة او الادله الصعبه فانا اريد <تصفيق> <رجل تصفيق> اجابه مختصره في بساطه اخبرني عن البعث قال يا ابو رازيد قل ما معناه صلى الله عليه وسلم اما مررت وانت جائني مررت بوادي قومك ممحلا بالوادي الذي فيه, فيه النبات القبيلة وكذا ممحلا يعني فيه جدب yeah. قال قال ثم تمر عليه يكون اخضر نعم اذا نزل عليه المطر يخضر ثم يعود ممحلا ثم يكون اخضر مره اخرى اذا هذا هو دليل البعث بين ان الانسان سيبعث على نمط كيف هذا الدليل الدليل ده خطير جدا وهو دليل حسي عملي يراه الناس جميعا نعم اذا يمر على على مكان مجدب ليس فيه نبات اطلاقا ثم ينزل المطر فبعد مده يجد هذا المكان قد صار اخضر قد نبتت فيه نباتات متعددة من اين جاء النبات كان البذر مستكن في الارض نعم بذر دقيق بذور مستكنه في اضطراب وفي الطين وفي الرمال نعم. ولكنها لم تجد الماء لتنبت نعم. فتظل جذره طويله او قصيرة او او كذا لغايه ان ياتيها الماء فتنبت نعم. فكذلك البعث ولذلك سوف في صوره قاف بعدما استبعدوا البعث قال لهم فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف انه والارض مددناها الى أن يقول ونزلنا من السماء ماء مبارك فانبتنا به جنات وحب الحصيد الماء السماء ينزل على البذر المستكن في الارض الذي لا يراه الناس الا اذا اخذ حفنا من الرمال ربما لا يجده لا يرى فيها إلا إذا بالمجهر او كذا بذور بذور طائره او جاءت او قديمه او سقطت هنا في هذا المكان تظل عشرات السنين الى ان ياتيها المطر فتنبت مره اخرى فكذلك البعث يقول الله تعالى نزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كانت الارض ميته فاحيا الله هذه الأرض بالنبات والخدرة كذلك الخروج كذ... مثل ذلك تماما الخروج وشرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال ان كل في حديث الصحيحين والحديث جاء بالتفصيل في صحيح مسلم في باب الفتن واشارات الساعة باب ما بين النفختين يا حديث ابي هريره عجيب جدا في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه ان كل كل شيء في الانسان يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب نعم. عجب الذنب الذي سماه عجب الذنب هذا في عصعوص الانسان في اخر الفقرات يوجد بذره صغيرة جدا كل شيء يفنى لو الانسان حرق او او مات وبلى او نصف بقنابل او اي شيء كل شيء يبلى فيه ويضيع الا عجب الذنب هذا وهو شيء دقيق عظم رقيق دقيق جدا لا يبلل نعم فاذا كان يوم القيامه اراد الله ان يبعث الناس نزل مطر من السماء لا يكن منه شيء اطلاقا لا بيوت ولا جبال ولا شيء فتنبت الاجساد كما قال ذلك كما ينبت البقل كما ينبت البقل ومن هذا العظم يركب الخلق يوم القيام القضية القضيه اذا ليست تشبيه إنما هي حقيقة أن كل إنسان له بذرة الشريط الان الشريط الحيوي الذي في النخاع الآن البشر اكتشفوا فيه أشياء عجيبه جدا وفي الخريطه خريطه الجينومات التي التي لكل انسان معجزه الهيه كبرى الملحدون فرحوا بها وقالوا العلم اكتشف العلم اكتشف دقائق الخلق الالهي العظيم ثم من هذا الخلق يركب الخلق يوم القيامة بطريقه ايضا ينزل مطر معين فيعم الارض جميعا سنقول سنتكلم عن أن الارض تخرج اثقالها ونقيم و... <تصفيق> فيها نعم. فاذا بهذا المطر ينزل وهذا خبر غيبي مؤكد محض نؤمن به ثم تنبث الاجسام من هذه العظام نعم فتبقى بلا اشم مليارات المليارات من الاجساد ملقاه في الارض فينفخ اسرافيل الانفخه نفخة الاحياء فان تطلق الارواح مره اخرى الى هذه الاجساد فاذا هم قيام ينظرون ينظرون وتبدا القيامه وتستمر حتى تتحقق الدار الاخره والله اعلم فبهذا ذكرت, ذكرت يعني جمله في موضوع ايمان الفراعنه باليوم الآخر نعم او انهم كانت عندهم يعني كلام عن هذا هل كان ايمانهم يشبه الايمان الذي جابن بها ولا فقط اخذوا يعني هو هو الـ الـ الذي اردته في هذا هنا بعض الناس يقول ان اخناتون او كذا هو الذي اكتشف التوحيد هذا جهل مطلق التوحيد والوحدانية جاءت على اللسنه الرسل نعم في فجر التاريخ البشري في فجر الضمير الانساني لم تتاسس بالبالتعييث بال... التعييث يعني معناه المحاوله والخطا نعم. انما بعث الله الرسل من اول التاريخ فعلموا الناس ومنهم الفراعنه من قديم نعم. فتعلموا من الرسل ولكنهم حرفوا عاده ان الناس تاخذ الحقائق ادريس بعث في مصر منذ فجر التاريخ القديم وهو اول من قال من خطب بالقلم واول من علم علم الناس الحياكه بالابره وما الى ذلك فهذا هؤلاء الرسل علموا الناس اشياء بالوحي حتى الصناعات علموا الناس اسرارها ففتكون النتيجه ان الناس بعد ذلك تنحرف مثل ما انحرفت الاديان السماويه حتى في اليهوديه وفي غيرها انحرفت عن طريق الله فالفراعنه اخذوا كتبوا في, في النوم عندهم بدع زادت في انهم كانوا يضعون الطعام لان الروح تاتي وتأكل من الطعام كل هذه بدع لاصل صحيح ورثوه من تعاليم الاباء ثم حرفوه وبدلوا القصد اللي احنا كنا نريد ان نقوله ان ان هذه الاشياء القيامة وغيرها لا يمكن تخترع بالذهن البشري انما هي وحي يوحى علمه الله تعالى لرسله فعلمه للامم من قديم ثم دخلت حرافات في تاريخ البشر الى ان جاء محمد صلى الله عليه وسلم فجاء القرآن فسجل الحقائق كامله حتى يصبح بين ايدي الناس كتاب محفوظ بوحي الله عز وجل لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يكون هناك فرصة للتخمين والاضاليل والظنون والأهواء المتضاربه انما هنا كتاب حكيم يثبته الله في الأرض بالحقائق العليا في الدين سواء في الأصل الأول وهو الايمان بالله أو في الأصل الثاني الذي هو الايمان بالاخره وما فيها من بعث حقيقي وجزاء وحساب وميزان وفصل بين الناس في القيامة وحساب جمعي كما سنتكلم ان شاء الله لفظلتك الرد عليهم الادله في في في رد مزاعمهم ثم الادله الحسية التي لفت اليها يعني انظرهم هل يضم اليها الادله العقليه معينة انه العقل العقل يستوجب ان توجد يعني محاسبه لكل انسان على ما يعمل هذا دليل اخر هذا ذل الاخر مهم جدا نعم. الله عز وجل نبه الذهن البشري ان الاخره هي التي تحقق حكمه حكمة الخلق الانساني نعم. بل حكمة الخلق الكوني لان الانسان الانسان في هذه الحياة كما نرى منهم المحسن ومنهم المسيء منهم الظالم ومنهم المظلوم منهم القاتل ومنهم المقتول من أول التاريخ البشري فلو ان الله سبحانه وتعالى لم لم يوجد الاخره اذا الله تحت التراب إلى الأبد بين الظالم والمظلوم بين المحسن والمسيء وهذا أمر ثبت اباه الحكمه الالهيه اولا والانسان كل فتره ينبغي ينبغي أن يخترع عقله اليوم القيامه اذا الرسل ما اخبروهش اننا نقول اساس الايمان بالقيامه اخبار الرسل لكن العقل البشري لو كان عنده انصاف لعلم ان هذا الكون لو لم توجد فيه الاخره لكان عبثا لتمناها الانسان لا نعم ولذلك يقول الله تعالى اف حسبهم لقد <تصفيق> خلقناكم عبثا نعم. وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك يتنزه الله نعم ولاكثر القران في هذا الباب كثيرا جدا يقول الله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسطون وما خلقنا السماء والارض حكمه خلق السماوات والارض والانسان تتحقق بالعداله لا يتحقق بالمظالم فلذلك لا يمكن أن يسوي الله بين الظالم والمظلوم والقاتل المقتول والمعشن والمشيه وإلا كان الخلق عبثا لهذا يقول بل هذا يعطي طمئنا للمظلوم انه نعم يعني صحيح. اذا لم يدرك حقه ليس املا وهميا اخترعه الانسان انما ما حقيقي بموازين دقيقه جدا نعم. ولذلك يقول الله تعالى في سوره صاد وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا نعم. متى يكون خلق باطل اذا ما كانش في قيامه اذا لم يكن توجد قيامه اما بالقيامه فتحقق العدل الاتتحقق الحق... الحق في هذا الخلق تلبس هذا الخلق بالحق وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا الكفار لا يظنون هذا لكن الله والمرسلون والأ... والمؤمنون لا يظنون هذا بل لا. يعتقدون اعتقادا جازما ان هناك تسويه وهناك مرجع وان هناك حقوق تؤخذ في القيامة ولذلك يقول ربنا ما... ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار تحدث عن القيامه ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض لا. أي عقل هذا العقل السليم يابى التشوية بيه. حتى في القوانين الوضعيه لا. حتى في القوانين لما تمرض البشر في القوانين الوضعيه لا يمكن يسوى بين بين المحسن الذي اطاع القوانين وبين المتمرر يعني... على هذه القوانين وذلك ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا بالنار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار كالفجار نعم. ولذلك جاءت الايه هنا تنبي كتاب بعدها كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته يتدبروا بعقولهم ويدا تدبروا قول خليل فهموا هذه الحقيقه وايقنوا بالقيامه وايقنوا بان الرسل هم الذين جاءوا بما يوافق الفطره وبما يوافق العقل وبما يوافق حقائق الكون والتاريخ والله تعالى اعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في نهايه هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك لا يسعنا كذلك إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لاستاذينا وشيخنا فضيله الاستاذ الدكتور عبد السلطان فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعه الازهر وام القرى وقد تحدث الينا فضيلته اليوم في الادله القرانيه لاثبات البعث والنشور والرد على مزاعم المنكرين الذين ينكرون القيامة وينكرون البعث والنشور في اللقاءات القادمه ان شاء الله نستكمل مع فضيلته بعض المشاهد من مشاهد القيامة فحتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته